نبدأها بهذه الآية الكريمة ويقوله تعالى فويل من يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ففي هذه الآية الكريمة توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وفي قوله بأيديهم تأكيد لهذه الكتابة أي أنها من عند أنفسهم ثم يقولون للناس هذا من عند الله يفعلون ذلك لغرض من الدنيا ليستروا به ثمنا قليلا ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الوعيد حاصل على عمري العمر الأول ما كتبوا والعمر الثاني ما كسبوا من هذا من هذه الكتابة فإن هؤلاء يكتبون كتاب ليس من عند الله عز وجل ولكنه من عند أنفسهم من أجل أن ينالوا جاها أو مالا أو رئاسة أو غير ذلك من متاع الدنيا وهو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة فيأتمون على الأموال على الكتابة التي يضل بها الناس وعلى ما كسبوا أما ما يؤخذ من هذه الهاية من الفوائد فمنها تحريم هذا العمل أن يقول الإنسان القول من عند من عند نفسه أو يكتبه من عند نفسه ثم يقول للناس إن هذا من عند الله من أجل أن يشتري به ثمنا قليلا ورش التحريم الوعيد الذي رتب على هذا الفعل لأن التحريم يستفاد إما من لفظ التحريم مثل حرمت عليكم ميتة وإما من النهي وإما من تطريب العقاب عليه وإما من الوعيد عليه وله وللعلم بالتحريم وطرق معروفة في صل الفقه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسلوب القرآن الكريم تأكيد الشيء بما بما هو معلوم لقوله يكتبون الكتاب بأيديهم ومن المعلوم أن الكتاب تكون باليد لكن هذا من باب تأكيد هذه الكتابة وأنها ليست من عند من عند الله بل هي بعيديهم، ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الكتاب بعيديهم وقالوا إنهم من عند الله من أجل أن يشتروا به ثمنا قليلا، وهو كل ما يكون من مساعدة الدنيا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن ما يحصل من الدنيا مهما بلغ فإنه قليل بالنسبة للآخرة ولهذا جاء الحديث لموضى صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ومن فوائدها أن العمل إذا ترتب عليه السجيئات فإن الإنسان يعاقب على كل سيئة ترتبت على هذا العمل السيء، لقوله تعالى: فوين لهم مما كتب لديهم؟ فوين لهم مما يكسبون؟ وإذا كان العمل السيء إذا ترتب عليه سيئات سيئات، فإنه يأثم به، فالعمل الصالح إذا ترتب عليه حسنات. إن الإنسان يصاب عليه لأن رحمة الله تعالى سبقت غضبه ولهذا جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وعجر من عمل بها إلى المقيمة ثم قال الله تعالى مبينا مدعاه هؤلاء المكذبون المفترون وقالوا من تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلموا هذه المقالة من مقالة اليهود يدعوا أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة ثم يخلفهم المسلمون فيها وقد كذبوا فيما ادعوا في الأول وفي الثاني فالنار لم تمسهم أياما معجودة بحسب بل هم خالدون مخلدون فيها إذا ماتوا ولن يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد أو أحد من هذه الأمة يهدي ولا نصاري ثم لا يؤمن بما جتوبه إلا كان من أصحاب النار فهم يعني اليهود من أصحاب النار مخلدين فيها إذا لم يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم وقوة ثانيا هم كالبون في قولهم إنكم تخلفوننا فيها فإن المسلمين موعدهم جنة وهم أصحاب الجنة فكل من مات مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا بشريعته فإنه من أهل الجنة وبيّن الله عز وجل أن هذه الدعوة كبير بطريق السبر والتقسيم فقال أبتخذتم عند الله عهدا فإن كان العمر كذلك فإن الله لا يخلف في عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وإذا كان كذلك فإنه فإن هذه دعوة مجرد عمل العلم فلا تكون مقبولة فيستفاد من هذه الآلات الكريمة بيانوا كذب اللغود وأنهم آهل كذب كما أنهم آهل غدر وخيانة لا يكون بعهد ولا يقومون بواجب أمانة بل صفاتهم الكذب والحسد والخيانة والمكر ومن فائد هذه الآيات الكريمة حسن استدلال القرآن في مقابلة خصومه حيث قال قل أتخذتم عند الله عهداً أي يخلف الله عدا أم تقولون على الله ما لا يعلمون؟ وهذا هذه الطريق من من طريق الحجج مما مما فهمه خص ومن نوائرها قوله تعالى أفرأيت الذي تفرى بآياتنا وقال لئو سين ما لو ولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنفتو ما يقول ونلد له من العائد مدى ونلده هما يقول ويأتينا فرح ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يخلف عهده لأنه جل وعلا أصدق القائلين وأتم معهدين وأقدر على تنفيذ وعده وأهده فهي كقوله تعالى إن الله لا يطلق المعاد ومن هذه الآية أن اليهود لا يبالون إذا قالوا على الله ما لا يعلمون ولليل معاربهم وأطمائهم وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يزقنا العلم النافع والأمل الصالح الحمد لله رب العالمين وإلى حلقة مقادمة إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين ووصلي